مهما الليالي والزمان امتحاني لصد وقتي فانا مقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تماناك ادري الى من جاك والعذر مني ويقبل معاذيري كريم نشاروان يقبل معاذيري كريم نشاروان مهما الليالي والزمان امتحني لصد وقتي فانا مقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تمنى وانا عذرك لا ضبت وابطيت عني ما اتصل بي واتصل بك ولا اتفاك خلك على خبري على حسن ظني لين الزمان صعب يسمح بالقيا من الزمان الصعب يسمح بالقياق ومحبة في الله مليوني أني ما تعدل الجمعة على الحق وياك ندري أني غبت وابطيت وأني مصبر على فرقاك ونغبت منساك